زلزال في الطريق إلى أحد أشرق الصبح فانطلق جيش الإسلام نحو أحد ترفرف رايته السوداء ولواءه الأبيض وفي الطريق حدث شيء زلزل الجيش الإسلامي مجموعة كبيرة بدأت ترتعد أوصالها هلعا يتهامسون تدور أعينهم يتلفتون كاللصوص ثم توقفوا وانفصلوا عن الجيش فجع المؤمنون وناشدوهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بمجموعكم لتكثيرنا لكن ردهم كان جبانا فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم استيقظت خيانة المنافقين وهي أشياء تستيقظ فيهم عندما تقترب جيوش الأعداء من الوطن ماتت الرجولة والغيرة والنخوة فالمنافق على استعداد للتماهي مع اليهود والنصارى والوثنيين بل مع أي عدو للقرآن والسنة وهو لا يجرؤ على ذلك إلا إن كان محميا من قبل عدو للإسلام صدم المؤمنون بخيانة رجال يآكلونهم ويشاربونهم بل ويزاحمونهم في الأسواق والطرقات والمساجد حاولوا ثنيهم فعجزوا ولم ينزل الوحي فيهم فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لشعبه فاقتراح أناس قتالهم قبل قريش لأنهم أخطر وقال آخرون لا ثم نزل الوحي نزل بآيات تطالب بتجاهلهم والتركيز على الهدف الذي خرجوا له فقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَوَصَفَ خِيَانَتَهُمْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ تلاها صلى الله عليه وسلم على جنده ثم بين أن تلك الخيانة ما هي إلا تمييز للصف الإسلامي وتنقية له فقال إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة عاد المنافقون كالفئران إلى جحورهم وواصل جند محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا أحدا لكن وضعهم أصبح حرجا للغاية فقد قل عددهم وعدتهم والوثنيون أكثر منهم ثلاث مرات فتسلل الإحباط إلى معنويات بني الحارث وبني سلمة من الأنصار فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر لكن إخلاصهم لله سرعان ما استيقظ فامتدحهم الله وجعلهم من أوليائه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 فاتقوا الله لعلكم تشكرون هنا تحرك صلى الله عليه وسلم وجال ببصره وعقله حول أحد فعثر على شيء يعوض النقص في جيشه